صلح الجسد كله و إ ذ ا فسدت فسد الجسد كله أ ل ا وهي القلب رواه البخاري ومسلم هذا الحديث صحيح متفق على صحته الحديث رواية الشعبي عن النعمان بن بشير وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص والمعنى واحد أو متقارب على صحيح بشير وفي متفق من عن بعض بن أو وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر وابن مسعود وابن عباس وحديث النعمان أ ص ح أ ح ا د ي ث الباب فقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أ م و ر مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس معناه أ ن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه وكذلك الحرام المحض ولكن بين ا ل أ م ر ي ن أ م و ر تشتبه على كثير من الناس هل هي من الحلال أ م من الحرام و أ م ا الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أ ي القسمين هي ف أ م ا الحلال المحض فمثل أ ك ل الطيبات من الزروع والثمار و ب ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م وشرب ا ل أ ش ر ب ة ا ل ط ي ب ة ولباس ما يحتاج إ ل ي ه من القطن والكتان أ و الصوف أ و الشعر وكالنكاح والتسري وغير ذلك إ ذ ا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أ و بميراث او هبه او غ ن ي م ة والحرام المحض مثل اكل ا ل م ي ت ة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال وثمن م ل الاكساب ل ح ر كالربا والميسر م م ة و ث ما لا يحل بيعه واخذ الاموال المغصوبه ة بسرقة او غصب او تدليس او نحو ذلك واما المشتبه فمثل اكل بعض م خ ت ل ف في حله او تحريمه اما من الاعيان كالخيل والبغال والحمير والضب وشرب ولبس جلود تحريمه من التي يسكر كثيرها الانبذة اباحة لبسه السباعي مختلف من مختلف من التي في فيه و ن ح و ه ا وإما من ا ل م ك الامر س ب ا م خ ت ل ف ف ي ه ك س ا العينة ا ئ ل ل و و ت ق ونحو ذلك وبنحو ذلك ذ ه ان ا ل م ع ى فسر الله م أحمد وإسحاق وغيرهما من ت ت ب ه ا وإسحاق ا أ الأمر أن ئ م ة وحاصل ا ل ل تعالى أ ن ز ل على نبيه الكتابه وبين فيه ل ل أ م ة ما يحتاج إ ل ي ه من حلال وحرام كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء قال مجاهد وغيره لكل شيء أ م ر و ا به أ و نهوا عنه وقال تعالى في آ خ ر س و ر ة النساء التي بين الله فيها كثيرا من أ ح ك ا م ا ل أ م و ا ل و ا ل أ ا ض ا ع يبين الله لكم أ ن تضلوا والله بكل شيء عليم وقال تعالى وما لكم الا ت أ ك ل و ا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إ ل ا ما اضطررتم إ ل ي ه وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إ ذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون و و ك ل بيان ما أ ش ك ل من التنزيل إ ل ى الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وانزلنا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م وما قبض صلى الله عليه وسلم حتى أ ك م ل له و ل أ م ت ه الدين ولهذا انزل عليه ب ع ر ف ة قبل موته ب م د ة ي س ي ر ة اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على بيضاء ن ق ي ة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إ ل ا هالك وقال أ ب و ذر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إ ل ا وقد ذكر لنا منه علما ولما شك الناس في موته الناس صلى الله عليه شك وسلم في قال عمه العباس رضي الله عنه والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا و أ ح ل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العظاه بمخبطه وفي ي بيده عليه م من وسلم د أدأب ر رسول حوضها ولا الله الله كان بأنصب صلى ك م وفي ا ل ج م ل ة فما ترك الله ورسوله حلالا إ ل ا مبينا ولا حراما إ ل ا مبينا لكن بعضه كان أ ظ ه ر بيانا من بعض فما ظهر بيانه وما ش ت ه ر و ع ل من ل بالضرورة ل د ي ن من ذ كان لم ل يبق فيه شك و يعذر في بلد يظهر فيه أحد بلد بجهله الإسلام وما ا ك بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حمله ا ل ش ر ي ع ة خ ا ص ة ف أ ج م ع العلماء على حله أ و حرمته وقد يخفى على بعض من ليس منهم ومنه ما لم يشتهر بين ح م ل ة ا ل ش ر ي ع ة أ ي ض ا فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لاسباب أ س ب ب منها لم من أنه قد يكون النص عليه خفية لم ينقله ن عليه إلا ا ا قد قليل خفية فلم ي ل حملة غ جميع ل ل ينقل ع م ومنها أحدهما أنه نصان فيه قد ا ل ل ل ت ح ي و ا ل آ خ ر بالتحريم فيبلغ ط ا ئ ف ة أ ح د النصين دون ا ل آ خ ر ي ن فيتمسكون بما بلغهم أ و يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ ومنها ما ليس فيه نص صريح و إ ن م ا يؤخذ من عموم أو أو مفهوم ق ي ا س فتختلف أ ف ه ا م العلماء في هذا كثيرا ومنها ما يكون فيه أ م ر أ و نهي فتختلف العلماء في حمل ا ل أ م ر على الوجوب أ و الندب واسباب ف ي حمل ل على التحريم التنزيه ن ه ي أو أ و الاختلاف أ ك ث ر مما ذكرنا ومع يوافق قوله الأمة من عالم هذا فلابد الحق في فيكون هو العالم بهذا الحكم وغيره يكون ا ل أ م ر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا ف إ ن هذه ا ل أ م ة لا تجتمع على ضلاله ولا يظهر أ ه ل باطلها على أ ه ل حقها فلا يكون الحق مهجورا غير به في في الحق معمولا الأمصار والأعصار ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشتبهات مهجورا يكون غير جميع به لا يعلمهن كثير من الناس فدل على أ ن من الناس من يعلمها و إ ن م ا هي مشتبه على من لم يعلمها وليست م ش ت ب ه ة في نفس الامر أ م ر ف ه ذ هو السبب ا ل ق وقد يقع ت لاجتباه الاجتباه ض بعض ي الأشياء كثير في وغيرهم على العلماء الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه من من آ خ وهو أ ن من ا ل أ ش ي ا ء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه ي بيقين في يوقع فيه ه إباحته عنه اللهم ووقعوه ه فالأول لا إلا زوال الملك إلا الأبضاع عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك أو إذا الظن كإسحاق ا غلب على أو تزور ر عند من والثاني لا يزول تحريمه إ ل ا بيقين العلم بانتقال الملك فيه و أ م ا ما لا يعلم له أ ص ل ملك كما يجده ا ل إ ن س ا ن في بيته ولا يدري هل هو له أ و لغيره فهذا مشتبه ولا يحرم عليه تناوله ل أ ن الظاهر أ ن ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه والورع اجتنابه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ي لانقلب إ ل ى أ ه ل ي ف أ ج د ا ل ت م ر ة س ا ق ط ة على فراشي ف أ ر ف ع ه ا ل آ ك ل ه ا ثم أ خ ش ى أ ن تكون ص د ق ة ف أ ل ق ي ه ا خرجاه في الصحيحين ف إ ن كان هناك من جنس المحظور وشك هل هو منه أ م لا ق و ي ة الشبهه وفي حديث ع م ر بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ا ب ه أ ر ق من الليل فقال له بعض نسائه يا رسول الله أ ر ق ت ا ل ل ي ل ة فقال إ ن ي كنت أ ص ب ت ت م ر ة تحت جنبي ف أ ك ل ت ه ا وكان عندنا تمر من تمر الصدقه ة فخشيت أن تكون أن ن م ومن هذا أيضا ما أ ص ل ه ا ل إ ب ا ح ة ك ط ه ا ر ة الماء والثوب و ا ل أ ر ض إ ذ ا لم يتيقن زوال أ ص ل ه فيجوز استعماله وما أ ص ل ه الحظر ك ا ل إ ب ض ا ع ولحوم الحيوان فلا فإن في فبنى يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل عليه بيقين شيء سبب من من تردد رجع آخر فيبني فيما أ ص ل ه الحرمه على التحريم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أ ك ل الصيد الذي يجد فيه الصائد أ ث ر سهم غير سهمه او كلب غير كلبه أ و يجده قد وقع في ماء وعلّل أو ويرجع لا يدرى هل مات من السبب المبيح له أو من غيره ويرجع فيما أصله الحل إلى الحلّ بأنه من من غيره مات فيما يدرى فلا ي ن ج س الماء و ا ل أ ر ض والثوب بمجرد ظن ا ل ن ج ا س ة وكذلك البدن إ ذ ا تحقق طهارته وشك هل انتقضت بالحدث عند جمهور وقد وسلم شقي الشيء لمالك يكن هل رحمه الله الله عليه وسلم أنه شقي إليه الرجل يخيل إليه أنه بالحدث العلماء خلافا لم دخل الصلاة النبي صلى الرجل يخيل الصلاة فقال لا انتقضت إذا عند عن ينصرف قد صح يجد في في حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وفي بعض الروايات في المسجد بدل الصلاة وهذا ف ي الروايات بعض المسجد الصلاة بدل يعم حال ا ل ص ل ا ة وغيرها فان وجد سبب قوي يغلب معه على الظن ن ج ا س ة ما اصله ا ل ط ه ا ر ة مثل ان يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات فهذا محل اشتباه فمن العلماء من رخص فيه أ خ ذ ا ب ا ل أ ص ل ومنهم من كرهه تنزيها ومنهم من حرمه إ ذ ا قوي ظن ا ل ن ج ا س ة مثل أ ن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته او يكون ملاقيا لعورته كالسراويل والقميص وترجع هذه المسائل و ش ب ه ه الى إ ق ا ع د ة تعارض ا ل أ ص ل والظاهر ف إ ن ا ل أ ص ل ا ل ط ه ا ر ة والظاهر ا ل ن ج ا س ة وقد تعارضت ا ل أ د ل ة في ذلك فالقائلون ب ا ل ط ه ا ر ة يستدلون ب أ ن الله أ ح ل طعام أ ه ل الكتاب وطعامهم إ ن م ا يصنعونه ب أ ي د ي ه م في أ و اوانيهم ن ي ه م ق د أ ج ب ا ل ب صلى ل ل ا عليه ل و س د ع وكان ة يهودي و هو أ ص ح ا ب ه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم ما مما نسجه الكفار من الكفار الثياب نسجه وكانوا ا ا ل أ و و ن ي في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من ا ل أ و ع ي ة والثياب ويستعملونها وصح عنهم أ ن ه م استعملوا الماء من م ز ا د ة مشركه ة بالنجاسة والقائلون يستدلون ن ب أ صح صلى عن عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزيرة الله الكتاب وسلم سئل أهل ويشربون الخمر فقال إ ن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها وقد فسر ا ل إ م ا م أ ح م د ا ل ش ب ه ة ب أ ن ه ا م ن ز ل ة بين الحلال والحرام يعني الحلال المحض, والحرام المحض. وقال ا ا المحض ل ح ر م و من اتقاها فقد ا س ت ب ر أ لدينه وفسرها ت ا ر ة باختلاط الحلال والحرام ويتفرى على هذا م ع ا م ل ة من في ماله حلال وحرام مختلط ف إ ن كان أ ك ث ر ماله الحرام فقال أ ح م د ينبغي أ ن يجتنبه إ ل ا أ ن يكون شيئا يسيرا أ و شيئا لا يعرف واختلف أ ص ح ا ب ن ا هل هو مكروه أ و محرم على وجهين و إ ن كان أ ك ث ر ماله الحلال جازت معاملته ه والأكل ا ل من م وقد روى الحارث عن علي أ ن ه قال في جوائز السلطان لا ب أ س بها ما يعطيكم من الحلال أ ك ث ر مما يعطيكم من الحرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه يعاملون المشركين وأهل يجتنبون وإن فهو والورع بأنهم الأمر علمهم كله اشتبه شبهة تركه الكتاب لا الحرام مع قال سفيان لا يعجبني ذلك وتركه أ ع ج ب إ ل ي وقال ز ه ر ي ومكحول لا ب أ س أ ن يؤكل منه ما لم يعرف أنه ح ر انه م ب ي حرام بعينه الى ما روي عن الحسن ب ن مسعود س و م وغيرهما من ما ا الرخصة والى ا ن عن روي ل وابن سيرين في ا ب ا ح ة الاخذ مما يقضي من الربا والقمار نقله عنه ابن منصور وقال الامام احمد في المال المشتبه حلاله بحرامه ان كان المال كثيرا اخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي و إ ن كان المال قليلا اجتنبه كله وهذا ل أ ن القليل إ ذ ا تناول منه شيئا ف إ ن ه تبعد معه ا ل س ل ا م ة من الحرام بخلاف الكثير ومن أ ص ح ا ب ن ا من حمل التحريم الحرام منه وغيرهم دون الحنفية وأباح ذلك على الورع دون التحريم وأباح التصرف في القليل والكثير قول بعد إخراج قدر الحرام منه وهو قدر في ورخص أ أهل خ ذ به قوم و من ل ا ع منهم بشر ر الحافي و قوم من السلف في ا ل أ ك ل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أ ن ه من الحرام بعينه كما تقدم عن مكحول ذلك تقدم مثله والزهري الفضيل بن عياض آثار السلف عن عن عن بن وروي وروي في ذلك آثار عن السلف فصح عن ابن مسعود أ ن ه سئل عن من له جار ي أ ك ل الربا ع ل ا ن ي ة ولا يتحرج من مال خبيثه ي أ خ ذ ه يدعوه إ ل ى طعامه قال أجيبوه ف إ ن م اجيبوه المهنأ لكم والوزر عليه وفي رواية انه قال لا اعلم له شيئا إلا خبيثا او حراما فقال لكم عليه أعلم له أنه أو وفي وقد أحمد صحح الإمام احمد هذا عن ابن مسعود ولكنه عارضه بما روي عنه انه قال الاثم حواز القلوب وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الاول ابن والحسن البصري ومورق العجلي وابراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم والاثار بذلك وعن ومورق وغيرهم موجودة سعيد سيرين جبير في كتاب الادب كتاب لحميد بن ن ز ج ومتى ي في وبعضها كتاب ا ا ل ج ع عبد للخلال الرزاق وابن وفي وغيرهم و مصنفي أبي شيبة م علم أ ن عين الشيء حرام أ خ ذ بوجه محرم ف إ ن ه يحرم تناوله وقد حكى ا ل إ ج م ا ع على ذلك البر الرجل الربا ابن ابن عبد وغيره وقد عن ابن سيرين في الرجل يقضي من وقد وغيره روي في يقضي قال لا ب أ س به وعن الرجل يقضى من القمار قال لا ب أ س به خرجه الخلال ب إ س ن ا د صحيح وروي عن الحسن خلاف هذا ا قال إن هذه المكاسب قد فسدت فخذوا منها شبه المضطر وعرض المروي عن ابن مسعود وسلمان ما روي عن أبي بكر الصديق ا وأنه وعرض مسعود روي أبي أنه أكل إن عن عن هذه شبه قد م بكر فسدت ط ع ثم أ خ ب ر أ ن ه من حرام فاستقاءه وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين أ ص و ل تجتربه كتحريم الرجل زوجته ف إ ن هذا متردد بين تحريم الظهار الذي ترفعه ا ل ك ف ا ر ة الكبرى وبين تحريم ا ل ط ل ق ة ا ل و ا ح د ة بانقضاء عدتها الذي تباح معه الزوجة بعقد جديد بعقد معه وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه ا ل ز و ج ة بدون زوج و إ ص ا ب ة وبين تحريم الرجل عليه ما أ ح ل ه الله له من الطعام والشراب الذي لا يحرمه و إ ن م ا يوجب ا ل ك ف ا ر ة الصغرى أ و لا يوجب شيئا على الاختلاف في ذلك فمنها هنا كثر الاختلاف في هذه المسألة هنا هذه كثر من زمن ا ل ص ح ا ب ة فمن بعدهم وبكل حال فالامور المشتبهه التي لا يتبين أ ن ه ا حلال ولا حرام لكثير من الناس كما ذلك وكلام وسلم قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام لما عنده من ذلك من مزيد علم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم المشتبهات النبي الله الناس أنها حلال النبي الله أخبر أو أن به يتبين لبعض عليه عنده عليه هذه صلى صلى يدل على قد من الناس من يعلمها وكثير منهم لا يعلمها فدخل فيمن لا يعلمها نوعان أ ح د ه م ا من يتوقف فيها لاشتباهها عليه والثاني من يعتقدها على غير ما هي عليه ودل كلامه على أ ن غير هؤلاء يعلمها ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه على ومراده ما أنه في نفس ا ل من ر م تحليل او تحريم وهذا من اظهر ا ل ا د ل ة على ان المصيبه عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهه المختلف فيها واحد عند الله عز وجل وغيره وان غير ليس مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر وإن كانت يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه الامر بها انه الله بعالم لحكم نفس بمعنى اعتقادا كانت إ ل ى ش ب ه ة يظنها دليلا ويكون م أ ج و ر ا على اجتهاده ومغفورا له خ ط أ ه لعدم اعتماده وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في في ومن الحرام قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة لدينه الناس بالنسبة اتقى الشبهات استبرأ الشبهات وهذا وقع وقع إلى إلى عليه وعرضه هو هي وهو من لا يعلمها ف أ م ا من كان عالما بها واتبع ما دله علمه عليها فذلك قسم ثالث لم يذكره لظهور حكمه ف إ ن هذا القسم أ ف ض ل ا ل أ ق س ا م الثلاثه ة ل أ ن ع لانه م حكم ل ل الأمور المشتبهة على ل ه هذه في ا ا واتبع س ع ل م في ي ذلك لم وأما من علم حكم الله في ه ا ف ه م قسمان أ ح د ه م ا من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه فهذا قد استبرا أ لدينه وعرضه ومعنى وعرضه س ت ب ر أ ط لدينه ب البراءة ل وعرضه من النقص والشين والعرض هو موضع المدح من الإنسان وما يحصل له بالجميل مدح النقص والشين والذنب الإنسان والعرض بالقبيح يحصل له قدح هو وبذكره بذكره وقد يكون ذلك ت ا ر ة في نفس ا ل إ ن س ا ن و ت ا ر ة في سلفه أ و في أ ه ل ه فمن اتقى ا ل أ م و ر المشتبهه واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبها وفي والطعن فقد نفسه فيه السلف دليل هذا الشبهات ارتكب كما قال على للقدح عرض بعض أن من من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أ س ا ء به الظن وفي ر و ا ي ة للترمذي في هذا الحديث فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم والمعنى أ ن ه يتركها بهذا القصد وهو ب ر ا ء ة دينه وعرضه من النقص لا لغرض آ خ ر فاسد من رياء ونحوه وفيه دليل على أ ن طلب ا ل ب ر ا ء ة للعرض ممدوح كطلب ا ل ب ر ا ء ة للدين ولهذا ورد أ ن ما وقى به المرء عرضه فهو صدقه ق ق ه هذا فمن ترك ما يشتبه عليه اشتباهه وفي رواية وعدم في في فمن الصحيحين الحديث يعني عليه ترك أترك ترك ما الإثم كان لما استبان الإثم ح من أن من ترك الإثم مع ت فهو أ و ل ى بتركه إ ذ ا استبان له أ ن ه إ ث م وهذا إ ذ ا كان تركه تحرزا من ا ل إ ث م ف أ م ا من يقصد ت ص ن ع للناس ف إ ن ه لا يترك إ ل ا ما يظن أ ن ه ممدوح عندهم تركه القسم الثاني من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس يقع من مع مشتبهة من عنده يظنه في شبهة أتى لعلمه ب أ ن ه حلال في نفس ا ل أ م ر فلا حرج عليه من الله في ذلك لكن إ ذ ا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبرا لعرضه فيكون حسنا وهذا وسلم واقفا الله عليه رآه إنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقفا مع صلى صفية صفية بنت صفية صفية حيي وخرج أ ن س إ ل ى ا ل ج م ع ة ف ر أ ى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه وقال من لا ي س ت ح ي من الناس لا يستحيي من ن الله ا ا ل وخرجه ر ط ب من ر ف و ولا و ع ا يصح إ ه أتى ذلك الله ا إما ا ب ج ت ا سائغ أو تقليد سائغ د تقليد أو وكان مخطئا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله ف إ ن كان الاجتهاد ضعيفا أو ضعيفا او ل ض ع ي ف ا أ التقليد غير سائغ و إ ن م ا حمل عليه مجرد اتباع الهوى فحكمه حكم من أ ت ى مع ا ج ت ب ا ه ه عليه والذي ي أ ت ي الشبهات مع ا ج ت ب ا ه ه ا عليه فقد أ خ ب ر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه وقع في الحرام وهذا يفسر بمعنيين أ ح د ه م ا أ ن ه يكون ارتكابه ل ل ش ب ه ة مع اعتقاده أ ن ه ا ش ب ه ة ذريعه الى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أ ن ه حرام بالتدريج والتسامح وفي ر و ا ي ة في الصحيحين لهذا الحديث ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم اجترأ على يشك فيه أ و ش ك أ ن يواقع م س ت ب ا ن وفي ر و ا ي ة ومن يخالط ا ل ر ي ب ة يوشك أ ن يجسر أ ي يقرب أ ن يقدم على الحرام المحض والجسور المقدام الذي لا يهاب شيئا ولا يراقب أ ح د ا ورواه بعضهم يجشر بالشين المعجمه ة أي ي ر ت ع وجشر ا ل الرعي وجشرت ا ل د ا ب ة إ ذ ا رعيتها وفي مراسل أ ب ي المتوكل الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحرام ومن بالمحقرات والمعنى من أقدم على ما هو مشتبه بجنبات أن تهاون أن الثاني أن عنده يرعى يوشك يخالطه يوشك يخالط الكبائر على هو ل الحلال يدري أهو ح ا ل أو ر ا م فإنه لا يأمن أن يكون حراما في أن حراما نفس ا أ أنه م الحرام حرام وقد روي من ر يدري روي فيصادف حديث لا ا وقد وهو بين ن عن ن عمر ا ل ب صلى الله عليه وسلم قال الحلال ي ب والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه ومن ع ر ض ه و وقع في الشبهات أ و ش ك أ ن يقع في الحرام كالمرتع حول ا ل ح م ا يوشك أ ن يواقع ا ل ح م ا وهو لا يشعر خرجه الطبراني وغيره واختلف العلماء هل يطيع والديه الشبهة يطيعهما الدخول لا يطيع في في شيء من الشبهة أم لا يطيعهما فروي عن بشر بن الحارث قال لا طاعه لهما في ا ل ش ب ه ة وعن محمد بن مقاتل العباداني قال يطيعهما وتوقف أ ح م د في هذه ا ل م س أ ل ة وقال يداريهما و أ ب ى أ ن يجيب فيها وقال أ ح م د لا يشبع الرجل من ا ل ش ب ه ة ولا يشتري الثوب للتجمل من ا ل ش ب ه ة وتوقف في حد ما يؤكل وما يلبس منها وقال في التمره يلقيها الطير لا ي أ ك ل ه ا ولا ي أ خ ذ ه ا ولا يتعرض لها وقال الثوري في الرجل يجد في بيته ا ل أ ف ل س أ و الدراهم أ ح ب إ ل ي أ ن يتنزه عنها يعني إ ذ ا لم يدر ي من أ ي ن هي وكان بعض السلف لا ي أ ك ل إ ل ا شيئا يعلم من أ ي ن هو و ي س أ ل عنه حتى يقف على أ ص ل ه وقد روي في ذلك حديث مرفوع إ ل ا أ ن فيه ضعفا وقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول ا ل ح م ا يوشك أ ن يرتع فيه أ ل ا و إ ن لكل ملك ح م ا و إ ن ح م ا الله محارمه هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات و أ ن ه يقرب وقوعه في الحرام المحض وفي بعض الروايات أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال و س أ ض ر ب لذلك مثلا ثم ذكر هذا الكلام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى وحمى ن ن غيرهم من قربانه وقد عمر حول مدينته اثني ميلا حما محرما لا يقطع شجره ولا يصاد صيده وحما عمر وعثمان ل ا يصاد وحما صيده م ر و ع اماكن ي ن ب ت فيها الكلا لاجل ابل ا ل ص د ق ة والله عز وجل ح م ا هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها وسماها حدوده فقال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آ ي ا ت ه للناس لعلهم يتقون وهذا فيه بيان أ ن ه حد لهم ما أ ح ل لهم وما حرم عليهم فلا يقرب الحرام ولا يتعد الحلال ولذلك قال في آ ي ة أ خ ر ى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون وجعل من يرعى حول الحمى وقريبا منه جديرا بان يدخل الحمى ويرتع فيه فكذلك من تعد الحلال ووقع في الشبهات فانه قد قارب الحرام غاية المقاربة فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحضة أخلقه بأن وفي ي ق ع هذا وفي ه إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ه ينبغي التباعد عن المحرمات و أ ن يجعل ا ل إ ن س ا ن بينه وبينها حاجزا وقد وابن وسلم قال حديث عبد يزيد العبد خرج الترمذي ماجة الله النبي الله لا صلى عليه يبلغ من بن عن أ ن يكون من المتقين حتى يدع ما لا ب أ س به حذرا مما به ب أ س وقال أ ب و الدرداء تمام التقوى أ ن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذ ر ة وحتى يترك بعض ما يرى أ ن ه حلال ف ش ي ه أ ن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام وقال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافه الحرام وقال الثوري إ ن م ا سموا المتقين ل أ ن ه م اتقوا ما لا يتقى وروي عن ابن عمر قال إ ن ي لاحب أ ن أ د ع بيني وبين الحرام س ت ر ة من الحلال لا أخرقها وقال ميمون بن مهران ي بن لا سفيان ل للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وقال م من حاجزا حتى بينه وبين س بن ع ي ي ن ة لا يصيب عبد ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وحتى يدع ا ل إ ث م وما تشابه منه ويستدل بهذا الحديث من يذهب الى سد الضرائع الى المحرمات وتحريم الوسائل اليها ويدل على ذلك ايضا من قواعد ا ل ش ر ي ع ة تحريم قليل ما يسكر كثيره وتحريم ا ل خ ل و ة بالاجنبيه وتحريم ا ل ص ل ا ة بعد الصبح وبعد العصر سدا ل ذ ر ي ع ة ا ل ص ل ا ة عند طلوع الشمس وعند غروبها ومنع الصائم من المباشرة إ ذ ا كانت تحرك شهوته ومنع كثير من العلماء م ب ا ش ر ة الحائض فيما بين س ر ت ه ا وركبتها إ ل ا من وراء حائل كما كان كانت ذلك وسلم يأمر امرأته إذا كانت حائضاً أن تتزر من فوق ومن أمثلة النبي الله إذا حائضا فيباشرها الإذار أن صلى عليه فوق تتزر وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره ف إ ن ه ضامن لما أ ف س د ت ه من الزرع ولو كان ذلك نهارا هذا هو الصحيح ل أ ن ه مفرط ب إ ر س ا ل ه ا في هذه الحال وكذا الخلاف لو أ ر س ل كلب الصيد قريبا من الحرم فدخل الحرم فصاد فيه ففي ضمانه ر وقوله ا ا ي ت ن عن أحمد و ي يضمنه ل بكل حال ق و صلى الله عليه وسلم أ ل ا و إ ن في الجسد م ض غ ة إ ذ ا صلحت صلح الجسد كله و إ ذ ا فسدت فسد الجسد كله أ ل ا وهي القلب فيه إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات و ا ت ق ا ئ ه للشبهات بحسب صلاح ح ر ك ة قلبه ف إ ن كان قلبه سليما ليس فيه إ ل ا م ح ب ة الله و م ح ب ة ما يحبه الله و خ ش ي ة الله و خ ش ي ة الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلها و ن ش أ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات وان كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت الى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب ولهذا يقال القلب ملك الاعضاء و ب ق ي ة الاعضاء جنوده وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ اوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك فان كان الملك صالحا كانت هذه الجنود ص ا ل ح ة وان كان فاسدا كانت جنوده بهذه ا ل م ث ا ب ة ف ا س د ة ولا ينفع عند الله الا القلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أ س أ ل ك قلبا سليما فالقلب السليم هو السالم من ا ل آ ف ا ت و ا ل م ك ر ه ا ت كلها وهو القلب الذي ليس فيه سوى م ح ب ة الله وما يحبه الله وخشية الله وخشية ما يباعد منه وفي م ما منه ا الله الله يباعد يحبه وخشية وخشية و مسند ا ل إ م ا م أ ح م د عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إ ي م ا ن عبد حتى يستقيم قلبه والمراد جوارحه الجوارح باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه فإن أعمال الجوارح لا تستقيموا فإن الا ب ا س ت ق ا م ة القلب ومعنى ا س ت ق ا م ة القلب ان يكون ممتلئا من م ح ب ة الله و م ح ب ة طاعته و ك ر ا ه ة معصيته قال الحسن لرجل داوي قلبك قلوبهم قلوبهم للقلوب الحسن داوي فان حاجة الله الى العباد صلاح قلوبهم. يعني ان مراده لرجل ومطلوبه صلاح、قلوبهم. فلا صلاح يعني منهم حتى تستقر فيها م ع ر ف ة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله فلا للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشى إله الله إلهها تألهه الذي لا إلا فلا صلاح حقيقة حتى معنى هو الله وحده لا شريك له ولو كان في السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ه يؤله سوى الله لفسدت بذلك السماوات و ا ل أ ر ض كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فعلم ي ه آلهة الله م ا إلا لفسدتا ف بذلك أ ن ه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا حتى تكون حركات أ ه ل ه ا كلها لله وحركات الجسد ت ا ب ع ة ل ح ر ك ة القلب وارادته إ ر د ت كانت ه فإن ح ك ت ه و إ ر لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله وإن وإرادته وفسدت كانت حركة حركات حركة القلب الله تعالى الجسد فساد القلب بحسب لغير فسد وروى الليث عن مجاهد في قوله تعالى لا تشركوا به شيئا قال لا تحبوا غيري وفي صحيح الحاكم عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك أ خ ف ى من دبيب الذر على الصفا في ا ل ل ي ل ة الظلماء و أ د ن ا ه أ ن تحب على شيء من الجور و أ ن تبغض على شيء من العدل وهل الدين إ ل ا الحب والبغض قال الله عز وجل قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فهذا يدل على أ ن م ح ب ة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه م ت ا ب ع ة للهوى و ا ل م و ا ل ا ة على ذلك والمعاداه عليه من الشرك الخفي ويدل على ذلك قوله قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فجعل الله ع ل ا م ة الصدق في محبته اتباع رسوله فدل على أ ن ا ل م ح ب ة لا تتم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 ومن هنا قال الحسن اعلم أ ن ك لن تحب الله حتى تحب طاعته وسئل ذ ن و ن متى أ ح ب ربي قال إ ذ ا كان ما يبغضه عندك أ م ر من الصبر وقال بشر بن ا ل س ر ي ليس من أ ع ل ا م الحب أ ن تحب ما يبغضه حبيبك وقال أ ب و يعقوب النهر جوري كل من ادعى م ح ب ة الله عز وجل ولم يوافق الله في أ م ر ه فدعواه باطل وقال رويم ا ل م ح ب ة ا ل م و ا ف ق ة في كل ا ل أ ح و ا ل وقال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى م ح ب ة الله ولم يحفظ حدوده وعن بعض السلف قال ق ر أ ت في بعض الكتب السالفه ة من أحب ا ل ل لم يكن عنده شيء آثر من يكن شيء عنده رضاه آثر وفي م ن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوى نفسه وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع أعطى لله وأحب لله وأبغض لله لله لله لله فقد استكمل الإيمان ومعنى هذا أ ن حركات القلب والجوارح إ ذ ا كانت كلها لله فقد كمل إ ي م ا ن العبد بذلك ظاهرا وباطنا ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح وإرادة الجوارح ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده صلاح القلب صلاح القلب صالحا إلا الله لم من ما كان تنبعث حركات حركات فإذا إرادة إ ل ا فيما يريده الله فسارعت إ ل ى ما فيه ر ض ا وكفت عما يكرهه وعما يخشى أ ن يكون مما يكرهه و إ ن لم يتيقن ذلك قال الحسن ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أ ن ظ ر على ط ا ع ة أ و على م ع ص ي ة ف إ ن كانت ط ا ع ة تقدمت و إ ن كانت م ع ص ي ة ت أ خ ر ت وقال محمد بن الفضل البلخي ما خطوت منذ أ ر ب ع ي ن س ن ة خ ط و ة لغير الله عز وجل وقيل ل د ا و د الطائي لو تنحيت من الظل إ ل ى الشمس فقال هذه خطى لا أ د ر ي كيف تكتب فهؤلاء القوم بما صلحت قلوبهم فلم يبق فيها ا ر ا د ة لغير الله عز وجل صلحت جوارحهم فلم تتحرك الا لله عز وجل وبما فيه رضاه والله تعالى